هذا الجملة ما في هذا الجملة لا إشكال فيه لا إشكال لأن وصف النفاق يطلق على العلمانيين لأن العلمنة دعوة إلى التحلل مشاريع الله العلمنة دعوة إلى فصل الحياة عن الدين ومن جزئياتها فصل السياسة عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وفي حقيقتها دعوة إلى فصل حياة كلها عن الدين الله جل وعلا قلوا محسن الله حكم اللي قاومن وهو ليزعمون أن أنهم بالخيار إن شاء حكم شريعة الله وإن شاء لم يحكم ويعتقدون أصلا أن الشريعة غير وافية ولا علاقة الأصل بسياسة الحكم وبالحكم بين الناس بمعنى الإنسان لا هو يحكم بالطاغوت وإن يكون حينئذ إذا مسلم ومؤمنا إذا هذا مكذب بألي الله الله جل وعلا قوما لم يحكم أنزل الله فواكحكم كافرا ما معنى هذا الآية الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجرة بينهم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجة مما قضيت ويسلم وتسليمه. الله جل على يقول إن الحكم إلا لله. فهؤلاء يناقضون أصلا الإسلام. بل يناقضون كل الشرائع. وهم في الحقيقة لا يريدون هدم الإسلام. فهؤلاء ما انتفع الناس منهم في شيء. لا في دين ولا في دنيا. إنما يريدون عزل المسلمين عن دينهم. ثم بعد ذلك في الهاوية لا يبلون بهم. فلذلك في واقعهم. هم أكثر الناس عمالة للحكومات في السراء وأغلظهم وأعظمهم انقلابا عليهم في الظراء فهم عملاء ومستاجرون ولا ينصحون لشيء ولا عندهم مبدأ أصلا فما يمكن تثق بعلماني لأن ما عنده مبدأ يعني قد تجد بعض الطوائف المنحار عندهم مبدأ لمذهبهم ويناظرون عن مذهبهم ويقاتلون عن مذهبهم هذا لا يقاتل عن مذهبه اللهم يريد فقط بالتشويش ويحامي لعزل الناس عن دينهم ثم بعد ذلك إلى الهاوية لا يهم إينا توجه إينا يذهب حتى ولو لم يكن علمنيا فإذا هم يدعون في الحقيقة إلى أن تكون علمانيا بقدر ما يدعون إلى أن لا تكون مسلما فهم يريدون عزل الرجل عن الإسلام ثم بعد ذلك لا يبالون نحن نعرف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلقون وصف النفاق على ما رد حكما واحدة فكيف بما رد حكم الله بكلية وقال أن الأقبر الشرع أصلا لأنه يربط للدين والإسلام بالضمائر والضمائر في القلوب والقلوب يقول هي خصوصيات للرجل يعتقد أن هذا تحتقده أنه هو الدين وهو الحق لكن هذه من خصوصياتك وذلك ولا يعترض على الخصوصيات ليس من باب أن الله أمر بهذا لكن من باب الخصوصية العامة الموجودة عند العلمانين وذلك ينازعك حين تأمر آخر بالانتهاء عن الشرك فذلك هو في حقيقة مؤمن بالطاوت وغير كيف بالطاوت لذلك يقول هذا من خصوصيات الآخرين إنما من خصوصياتك وما يتعلق بالضمير والضمائر لها المساجد فلا يرون أصلا الشريعة الإسلامية ممكن أن تعيش،, ممكن تعيش بين الناس في المجتمع لأن يعزلون الإسلام عن هذا وذلك العلمانيون كل واحد منهم حين لا يجد عملا تجد بعض الصحف تحتضنه ثم بعد ذلك يصبح كاتبا محللا سياسية أو محللا كروية أو خبيرا بالجماعات فأصبح المفسد هذا الذي لا عمل له أو بل أصبحت الكتابة في الجرائد عمل من لا عمل له فهي هؤلاء المفسدين في الأرض إذا ما وجد نسان عملا لعلمانيته احتضنته الصحف وضعته كاتبا ليظل العبادة الله جل على وبقدر سب للدين والسزاء بالمسلمين وطعن في الصالحين توضع له الألقاب ويبرز ويظهر ويقال الأستاذ والكاتب ومن من قبل رجل ضائع لا قيمة له تافه ولا يزال تافه هم. لأن هذا عمل ما لا عمل له والذي يبرز بالشر لا يثنى عليه نحن نعرف أن الله جل على ذلك في قرآن فرعون من مشاهير العالمين لا أكد يطلق قرآن إلا بدراسة سيرة فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى. فهذا هؤلاء فهذه عم... الخصة والندالة هي عمل هؤلاء مع الخصة والعمالة أذية للعباد وإفساد فلذلك هؤلاء يكونوا يطلق عليهم وصف النفاق هذا اللي أريد أن يختلف فيه ألا يقولي شيخ يطلق عليهم وصف الكفر إذا أظهره هم من حيث الإطلاق العام هم أيضا العلمانة هي مخالفة لكل الشرائع ليست العلم مناقدة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بل مناقدة لكل الشرائع الإسلام العام الذي اجمعت عليها الرسول تفق العايشة كله بالإجماع هو الإسلام لله بالتوحيد والقيادة بالطاعة هؤلاء ما يسوسون لله بالتوحيد ولا ينقضون لله بالطاعة ولا تقرروا من الشرك أهله هم أصلا يعيشون في أحضان الآخرين ولكن ما تجد علمانيا يكفر اليهود ولا النصارى يقول هؤلاء إخوان وهي ترى هؤلاء إخوان الله وأن تكفير هؤلاء في ظل وعدوان عليهم لكن لا يرون إقامة الشرائع أصلا في أرض الواقع فهيصفونك مباشرة في مذهب الخوارج أو من مذهب المفسدين أو من المخربين أو من مثير الشغب أو من الفتنة ولكنهم مستقل ومستكثر وبعضهم أذكى من بعض وأذهم من بعض بعضهم يعلن على يصرح وبعضهم يستمسك بعلمانية باعجاز نصوص اعجاز نصوص وأعجاز قوي من هنا وهناك وتكون هذه له مدخلا كواقع المسلم اليوم في الذي يطعنون في الصحابة ما يجي المباشر يطعن في الصحابة يطعن في ببكر بكر ولا يطعن في عمر يعرف الوضع حساسية هذا الوضع فيدخل في مدخل ما يصنع يطعن في معاوية ويجعل معاوية هو المدخل وهو الباب للطعن في الآخرين ولا كم بيننا وبين بمعاوية من السنين ومعاوية ظنس له مدرسة موجودة الآن حتى يقال له يرد يحذر على المدرسة إذ مدرسة الشاعرة موجودة م مدارس اليمن الأربع موجودة مدرسة ابن تيمية موجودة مدرسة الشيخ محمد الوهاب موجودة فكل شيء تبنى التحديد من هذه المدارس نقول موجود هذا موجود قد يكون عنده شُبهة قد عنده ضلال وانحراف لكن هذه المدرسة غير موجودة اصلا رجل مصلح من كبار الصحابة ومنافذهم وإن لم يكن لم يهجروا نصا لكن كبر قاضي ابن تيمية بالإجماع وفضل ملكا للأرض يطعن فيه لماذا اللهم يتخذونه وسيلة وبوابة للطعم في الصحابة الآخرين لما هو لكي مسوء ولا مبرر هذا كشان الآخرين من الطوائف المنحرف والضالة